من الآخرين على سر موضونة متتئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة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 سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود ومناء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة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 ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمود لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنذي العظيم وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون اواباؤنا الاولون قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم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 نحن خلقناكم فلولا تصدقون افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وانشئكم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 أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تَذْكِرَةً ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أُقْسِمُ بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسوا إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا ترصرون فلولا إن كنتم غير مدين